صارت سرتنا عكل لسان كل الناس عم تحكي عنا مش عارف بش شو عملنا شو سوى بعمل حالي مش سمعان بس لازم إلك نحنا تركنا نحنا تركنا نحنا تركنا, نحنا تركنا الناس تحكي عن كيف وآخرها منا أنا معك أنا بقيان أنا معك أنا ما بتركك لو شو مكان أنا معك أنا معك أنا بقيان أنا معك معك ما بتركك لو شو مكان أنا معك أنا <تصفيق> العالم أنا معك أنا بالحب ما في لعب مش أنا البنسحاب غصب عنه نغصب أنا معك أنا العالم تتنوّف أنا بحبك ما أعرف دحت ألي أصرف أنا معك أنا بالحب ما في لعب مش أنا البنسحاب غصب عنه نغصب Nu is het niet te zeggen, maar ik ben niet te zeggen, ik ben ik ben niet te zeggen, ik ben ik en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, bij jan, en mag ik, en mag